وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أَفَمَا كَانَ عَلَى بَيْنَهِ مِن رَّبِّهِ وَيَتْلُهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامُ وَرَحْمَةُ لَأَيْكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ